في نذهب الإيمان ذلك من أناس رحمة الله تعالى على الجميع. وتناولنا في الدرس السابق حوالي خمسين صورة من الصور التي ذكرها المصنف أو خمسين فرعا من الفروع التي ذكرها المصنف ندليا على الدرج والحنس في اليمين. ونستكمل هذه الصور أو هذه الفروع بعون الله تعالى على النحو التالي. قال المصنف رحمه الله وسافر القصر القفر لا سافرنا، ومكث نصف شهر وندب كماله كأن تقلن ولو بإدقاء رحله لا بك مسمار وهل إنه عدم عود تردد وباستحقاق بعضه أو عيده بعد الأجل وبيع فاسد فات قبله إن لم تفي كأن لم يفت على المختار وبهلته له أو دفع قريب عنه وإن منا له أو شهادة بينة بالقضاء إلا بدفعه ثم أخذه لا إن جن ودفع الحاكم وإن لم يدفع فقولان وبعدم قضاء في غد سيل أقضينك غدا يوم الجمعة وليس هو لا انقضى قبله بخلاف لآكلن لو حلف الإنسان لا شرنا مطلقا فإنه لا يذر إلا لسفره مسافة قص لماذا قالوا حملا للسفر على القصد الشرعي دون القصد اللغوي والقصد الشرعي السفر الذي يتعلق به أو تتعلق به الأحكام الشرعية هو سفر مسافة القصر. أما اللغوي فهو مطلق السفر. ويلزم الإنسان حينئذ أن يمكث في منتهى سفر خارجا عن مسافة القصر مسافة شهر فلا يرجع لمكان أو لمكانه دون المسافة قبله. ويستحب له في المذهب إكراه الشهر. إذا حلف الإنسان ولا ينتقي من بلد، فإنه لا يبرر قصره إلا بسفر مسافة القص أيضاً على نحو المتقدم في المسألة، لأن مصنّف الحق هذه منها أو شبه هذه منها. وهناك احتمال آخر ذكره الإمام الخوارشي رحمه الله تعالى أنه يحتمل أن يكون التشريع في قدر المدة التي يبقىها الإنسان، ويكون نعماً مسألة في هذه الحالة. من حلف لينتقلن من دار فإنه لا يخرجه من الحنس إلا أن يقين في المكان المنتقل إليه نصف شهر وينده لأه كمال على نفس الكلام في المسألة السابقة لو حلف الإنسان لا يسكن هذه الدار فالصحل بجميع أهله وولده ومتاعه ولكن أبقى في الدار شيئا له قيمة فيحنف لكن لو أبقى شيئا تاتيا ليست له قيمة مثل النسمار أو الخشبة مما لا يحمل الحالف على أن يعود إليه فإنه لا يحنث بترك ذلك مطمئا سواء طرشه إلي يعود أم ليس تركه من أجل العودة وإن كان هناك رأي آخر في المذهب إن نول عودة إليه يحنث وإن لم ينوي عدم العود أو لم تكن له نية أصلا فبالحنس وعدنه تردد في المذهب من حلف لا حنف ليقضيان ليقضيان فلانا حقه إلى أجل كذا فقضاه إياه ثم إنه استفق له أو بعضه من يده أو اطلع فيه على عيد فإنه يحنس سواء كان ما ذكره بعد الأجل أو قبل الأجل ولم يقم عليه إلا بعد الأجل إذا حلف المرء ليقضي أن فلانا حقه إلى أجل كذا فداعه به عروضا من عروض التجارة قيمتها أقل من الدين بيعا ساسدا بمثل الدين وقاصصه بالثمن من المقاصة التي سباته في باب المعاملات وفات المريع في يد صاحب الحق قبل الأجر بما يفوت به البيع الفاسد فإذا مضى الجز حانس الإنسان في يمينه لماذا؟ لأن المعاوضة الشرعية لم تحصل ولكن إن وساه المدين الحالف ما بقي من دينه بعد القيمة قبل الأجل أو كانت القيمة ما يفي به فإنه بار في ينينه ويحنك الحالف كذلك إذا لم يفد المبيع حتى قد الأجل إذا لم تفي القيمة بالدين لو حلف إنسان ليقضي أن فلان حقه إلى أجل كذا فوهبه ربه للمدين أو تصدق بي عليه أو أبرأه منه وما أشبه ذلك والمدين قبل ذلك فإنه يحمس مكانه لماذا؟ لأن الحق سقط بمجرد قبوله لمعنى إن الإنسان إذا قابل الهيب أو الصدق أو الإبراء صار كأنه وساه للصاحب لو حلف الإنسان لا يقضي أن فلان حقه إلى أجل كذا فقام شخص من أقرباء الحالف لقضاء الحق عنه غض النظر عن كون الحالف حاضرا أو غائبا أو من مال الحالف سإن اليمين عيناء ليست نغورة وانظر في المسألة إن كانت اليمين مؤجلة ومضى الأجل فهو حالف ما لم يعلم الحالف قبل الأجل ويرضى له سإنه يجرد بذلك ولو كان قاضي للحق هو وكيل الحالف ينظر في الأمر إلى صفة الوكالة هذه هل هو وكيله في القضاء أو وكيل مفوضاً؟ إن كان وكيلاً في القضاء أو وكيل مفوضاً، فقد بر الحاالف في يمينه. وإن كان وكيله في البيع والشراء وأمره الحاالف بالقضاء أيضاً، فقد بر في يمينه. أما إذا لم يكن مأمورا من قبله بالقضاء، فلا يبر المرء في يمينه شيئاً. لو حدث الإنسان ليوفين فلاناً حقاً. فشهدت هناك بينا أنه قضاه له فهذه الشهادة لا تنفع ولا يبر في قسمه إلا بدفع له أو لعفينه ويشبه هذه المسألة ما لو كان الحق للمحلوف على وسائل عوض عبد فاستحق أعظار به عيب ورده له ذا فالحال الخيناء لا يبر حتى يوفيه عوض العبد ثم يرد ومثلها أيضا ما لو اعترف المحلوف له أنه وصل إليه حق وهو قبل أن يحلف النبيل فإن الحال لا يبر إلا بالدفع ثم إن شاء أخذ وإن شاء ترك لو حلف الشخص لا يقضي فلانا حقه إلى أجل كذا ثم جن الحالف فقام شخص آخر بدفع الحق عنه فينظر في المسألة على تفصيل من حيث الدفع مثلا إن كان الدافع هو الحاكم ودفع خلال الأجل فيسقط الحنث عن الحاج ويعتبر قد ضر في ينين وإن دفع الحاكم بعد مضي الأجل فالمسألة فيها قولان في المذهب من حيث الحنس وعدمه الحنس نظر إلى وقت الينين وعدم الحنس نظر إلى حين النفوذ أو وقت النفوذ والضراءة في دفع الحاكم مقيدة بعدم وجود ولي للمجنون الثالثة أو الصورة الثالثة إن دفع الحق عنه جماعة من المسلمين هذا الدفع يقوم مقام دفع الحاكم لو حدث المدين ونحوه أن يقضي فلانا حقه غدا يوم الجمعة أو يوم الجمعة غدا دماء على ظن عنده أن غدا هو الجمعة الثالث فالتضح أنه الخميس فلو قضاه في هذا اليوم فإنه يبر في ينينه إذ هو مشمى غدا غرفا ولا يضره الغلق في الإسم وإن لم يقضيه يحنف لماذا؟ لأن المعلوم من قصد الحالف إنما هو التعجيل بغض النظر عن كونه أخطأ في تثنية اليوم أو أصاد لو حلف المرء أن يقضي فلان حقه في الغد فعجله له اليوم فإنه لا يحنف وعلة عدم الحنف أن قرينه الحال اقتضى أن الحالف إنما هو على عدم تأخيره عن اليوم ولذلك إذا قصد بالحال فيه أن يدفع له غدا على سبيل المماطلة فإنه يحنث إذا قضعه قبل ذلك هذه المسألة ترد عند كثير من الناس يأتي إلى حقه فيقول له أعطني حقي فيقول غدا ويقصد بذلك أن يماطل هذه المسألة تختلف عن مسألة أخرى لو حلف الإنسان ليأكل من هذا الطعام غدا فأكلاه اليوم فإنه يحنث لأن الطعام قد يرابني اليوم والغرين إنما القصد منهم القضاء هذه مسألة أبناء الطلاب أو إخوانا الطلاب تجدي مسألة الغلق في التلفز بالنية وذكر ما في الصلاة أن إنسان لو دخل في صلاة فأخطأ في لفظه وقال نويت يتوصلي مثلا الظهر وهو في صلاة العصر أو العكس فلا أفر من هنا لأن النية من أعمال القلوب قال مصنف ولا إن باعه به عرضا وضر إن غاض في خضاء وكيل تقاض أو مفوض وهل ثم وكيل ضيعة أو إن علم الحاكم وعليهم أشهر تأويل وضرئ الحاكم إن لم يحقق جوره وإلا ضر كجماعة المسلمين يشهدهم وله يوم وليلة في رأس الشهر أو عند رأسه أو إذا استهل أو إلى رمضان أو لاستهلاله شعدانا إنسان حرف فيقضي أن فلانا حقه إلى أجل كذا فباعه به عرضا قبل مضي الأجل تساوي قيمته الدين الذي عليه فأنه في ذلك قد ضر بيمينه فإن كان قيمته أقل من حقي فلا يكون ضر باليمين ولو باعه بقدر الدين لماذا؟ قالوا لأنه يحطاط بجانب الجر لأن الحين سيقع لأبنى, لأبنى سبب كما ذكرنا سبب وينبني على هذه المسألة أن الحالث يدر في قصن إنقضى الحق لوكيل المحلوف عليه أو مفوضه الشخص المفوض من قبله في حالة رياب المحلوف عليه الذي هو صاحب الحق أو تغيب عمدا واجتهد الحالث في طلبه فلن يجده وهذا يعترض لي عما لو كان صاحب الحق حاضرا فإنه يجبر من طرف السلطان على الحضور لأخذ حق وفي المدى بتأويلان في برز الحاله وحنثه في مسألة تولي وكيل ضيعة المحلوف عليه قبض الحق من الحاله مطلقا سواء كان هناك حاكم أم لا أو توليه القبض في حالة فقد الحاكم سقط لعبارة هذا. هل يبر الحالف بدفع الحق لوكيل ضيعة المحلوف عليه مطلقا كان مناف حاكم أم لا او البر مقيد بالدفع في حالة غياب الحاكم تأويلات المذهب والراجع عند الاكثرين هو التأويل الثاني ان البر مقيد بدفع في الحق في حالة غياب الحاكم لو حالف المرء ليقضي أن فلانا حقه الى اجل معين فقاب رب الدين وخشي الحارف أن ينقضي الأجر ولا يحضر لا يحنث في يعني خاص أن يحنث في اليني ولم يكن لصاحب الحق وكيل أو كان هو وكيل والوكيل غائب فقام الحارف بدفع الحق للحاج وهذه قد تحدث إن إنسان يكون عليه حق لفلان وفلان هذا لا يستطيع تحصيره فيرهب يدفعه في القضاء أو في المحكمة في الأسنة. ينظر هنا في هذه الحالة إن كان الحاكم عادلا أو مجهور الحال فيكون الحالف قد ضر في يمينه وسقط الحق عن كتفيه وانتقل إلى الحاكم وإن كان الحاكم جائرا يحنف الحالف ولا تبرأ دمته من الحق لكن من بضع الصيانة الحقوق ينبغي على الإنسان إذا كان في مثل هذه الحالة واجتهد بالفعل في تحصيل صاحب الحق ولم يدينه فأنه يأتي بجماعة من المسلمين يشهدهم إذا لم يكن هناك حاكم عادل ولا وكيل رب الدين يشهد هؤلاء الجماعة أنه عليه فلان كذا مقداره كذا صفته كذا ويذكر الشبب إن كان هناك شبب وأنه تعثر عليه أن يصل عليه يذكر أنه اشتهد في الطلب ولم يتمكن ويفكر حفرة تحت ياله حتى يحفر الصحي فلا يعطي لهم أولئ حالياه فما الفائدة إذن؟ الفائدة من الشهادة إذبت الحق لصفبي لو حلف المرء ليقضي أن فلا في حقه في رأس الشهر أو عند رأس الشهر أو إذا استهل الشهر سيسمح له بيوم وليلة في رأس الشهر الثالث فإذا مضى ذلك ولم يستوفي الحق أو ولو يستوفي صاحب الحق حقه كان الحالف خانسا في حالس وإذا حلف المرء ليقضي أن فلا حقه إلى رمضان أو لا رمضان فظرف القضاء هنا هو شعبان لا غير فإذا سلق شعبان واشتهل رمضان ولم يوصي حقه كان حانس ومن الصور التي ذكرها المصنف قوله <تصفيق> وبجعل سود عباء أو عمامة سيلاء البسر لا إن كرهه لضيقه ولا وضعه على فرده وبدخوله من باب من باب ويَرَ في لا أدخله إن لم يكره ضيقوم وبقِيانِ على ظهري وبمُقترِم في لا أدخل لفلان بيتا وبمُقترِم في لا أدخل لفلان بيتا وبأكل من ولد دفع له محلوف عليه وإن لم يعل إن كانت نفقته عليه وبالكلاب أبدا في لا كَلَّمَهُ الأيَّامَةُ أو الشُّهُورَ وثلاثة فيك أيام وهل كذلك فيه أهدرنه أو شهر أو لانه وسنة في سين وزمان وعصر وزهر وبما يفسخ أو بغير نشائه في لا النا وبضمان الوجه في لا أتكثل إن لم يشترط عدم الغرم وذه لوكيل لا أضمن له إن كان من ناحيتهم. والذي نعلم تأويلا ووفق قولي ما ظننته قاله لغيره لمخبر في لا يسرا حلف الشخص ان لا يلبس ان لا يلبس الثوب الفلاني فقام لقطعه وجعله قضاء وقضى من نت هو الثوب المفرش اودع عليه السروان او الانامه ولا على هذه حاله فيحدث بذلك ويحنس كذلك إذا اعتقده إذاعا أو لفه على رأسه أو جعله على منكبه ولكن إن كان الحلف لسبب وهو أنا المساطي على الحلف إن كان الحلف لسبب لأذيق الثوب نفرا أو سوء الخياكة فقطعه الإنسان واستفاد به فيما سبقه فلا يحنس وهذا كله واقع فينا إذا كان الثوب من شأنه أن يلبس لكن إذا كان الثوب ليس من شأنه أن يلبس ككون قطعة قماش وقطعها ويبسها فلا يحنس في ناس لو حلف المرء أن لا يلبس السوبة الفلاني ولكن وضعه على فرزه من غير أن يلفه أو يديره على فرزه أنه لا يحنس ويحنث من حلف أن لا يتجع على فراش فتقه والتحف له إلا أن يكون الحلف لسوء حشوة الفراش فأساتقه وأذال الحشو واجعله إذا عفل فلا حنس حيني لو حرف المرء أن لا يدخل هذه الدار أو من هذا الباب فحول الباب عن حالته الأولى أو شد الباب وفتح باب غيره ولقى لنا الحالة فإنه يحمس إلا إذا كان الحالة لسبب مثل ضيق الباب أو خشف إن الإنسان يطلع على شيء يشين فلا يحمس بالدخول في هذه الحالة لو حلف المرء أن لا يدخل دار فلان أو بيت فلان فدقل عليه في بيت يسكنه فلان فإنه يحنس وسواء ملك فلان رقبه أو بيت أو منفعته بذكراء أو بأعراء وسأله الحنسي أن البيوت تنسب لشكانها يعني البيت ينسب لشاكنه فإن قام على ظهر ذلك البيت الذي سكنه فلان المحلوف عليه فإنه يحنس كذان لأن القيام على ظهر البيت هو بمثابة دخول البيت. او غالبا انه قد لا يتأتى له القيام على ظهري الا بالدخول من خلاله لو حلب الشخص ان لا يأكل طعاما لزيد فدخل ولد الحالف او عبده ولا دين للعبد على زيد المحلوف عليه فاطعمه خبزا فخرج الولد او العبد فأكل منه الحالف ولم يعلم انه من عند زيد لانه يحمل لكن هنا الحنس مقيد دقائزي القائد الأول أن تكون نفقة الولد على أبيه بأن يكون الإبن عظيمة والأبو موشرة القائد الثاني أن يكون المدفوع للولد يسيرا يسيرا فإن كان شيئا كثيرا فلا حينئذ. سهي نازل وزي التفرقة اليسير بين اليسير الكثير أن اليسير لما كان الولد رده كأنه باق على ملك المحلوف عليه فيحمل بالأكل منهم والكثير ليس كذلك إذ ليس له رده وإن كان لبعض فقاء تفصيل في مسألة حد اليسير هنا لو حلف المرء أن لا يكلم فلانا الأيام أو الشهور أو السنين فإنه يحمس بكلامه له أبدا أي في جميع الزمان الذي يكن لأن لفظة أبدا ضرف لاستغراق لا يستقبل ما يستقبل من الزمان حملا للألف والآن على الاستغراق في اليوم والشهر والسنة ومحل الحنسي إذا لم يكن له نية لو حلف الشخص أن لا يكلم فلانا أياما أو شهورا أو سنين لاحظ أخي الطالب قال الأيام أو الشهور أو السنين في الصورة السابقة في هذه الصورة قال لا أكلمه أياما أو شهورا أو سنين يلزمه أن يأتي لأقل الجمع من كل صنف على المشهور على المنصوص عند ابن الحاجب والمسؤون عند ابن عبد السلام بمعنى أنه لا يكلمه يومين أو شهرين أو سنتين لأن أقل الزم اثنين لو حلف المرء أن يهجر فلانا وأطلق الهجرة ولم يقيده بمدة فللفقهاء قولان القول الأول يلزمه ثلاثة أيام والقول الثاني يلزمه شهر واحد لعل القول الأول يستند في حدته إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها هي عمل هجر فوق ثلاث. حديث سيدنا إن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغدوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يعجر أخاه فوق ثلاثة أيام لو حلف المرء على شخص لا يجرمه أياما أو شهورا أو سنين هذه تجب مسألة الحلف أن لا يكلمه فللزم أقل الجمع من كل نوع على نحو ما سبق في المسألة السابقة أو المتقدم لكن لو قال والله لأطيلن لا هجر عنه هلف أن يطيل هجر عنه المسألة فيها قولين القول الأول يهجره سمح من باب الاحتياط لأن الطول يعتبر بالسمح أو السمح سطب الطول. ولكن إن بره أقل من ذلك أجزئه القول الثاني يهجره شهرا لا سيما إن كانت بينما مصافا ومصادقة لأن الشهر حيناءه انطوش يعني إن كان أصدقاء فالشهر بنسباله انطوش فإن لم يكن أمرهما على هذا النحو فالشهر قليل فيحنس لو حلف المرء لا يتزوجن امرأة أو لا يتزوجن فتزوج امرأة لكي يحنس قبل الدخول لسبب شرعي فيحنس إن لم يدخل بها لأن دخل بها برا في يمينه، ووجه ذلك أن هذا النكاح جمد بالدخول، وإن كان كأحوال يُسخ أبداً فإنه لا يجرّ بقسمي حتى لو دخل بها، كذلك لا يجر المر يقسمي لو تزوج مرأة تزوجاً زواجاً صحيحاً إلا أنها لا تشبه أن تكون من النساء، بإن تزوجت رية أو دنيئة الأصل، حتى لو دخل بها فلا يكون باراً بقسمي. الآن هذا ليس زواجا فيشترط لكي يكون بارا بقسمه كون العقد صحيحا وكون الوطء مباحا وكون المرأة التي يتزوجها أو التي تزوجها تشبه نشاء لو حلف المرء لا يكلم زيدا سينا أو زمانا أو دهرا أو عصرا فيلزمه سنة من تاريخ الحديث فإن كلمه قبل مدي السنة فإنه يحمل او حنف الشخص مثلا ان لا يتكفل بمال لشخص فتكفل بالوجه نوع من انواع الضمان سيتجد من الضمان اسمه ضمان الوجه لما قول الشيخ خليل مصح بالوجه فانه يحنف في ناس لان ضمان الوجه يأول الى الناس والحنس يقع بادنى شيء كما قلنا ومحل الحنسي ان لم يشترط عدم الغرب فان اشترفه فانه لا يحنف لان هذه القائنة عين المراد ما من المراد هنا؟ إن المرض هنا الغرم المالي لو حلف إنسان أن يضمن لفنان كذا فيحنط بضمانه لوكيليه في مال المحلوف عليه والحنف مقيد بشرط كون الوكيل المضمون من ناحية الموكل لن يكون صديقا ملاطفا أو قريدا وفي تأويلين في المذهب هل الحنس مقيد بما إذا علم الحالف أنه من ناحية المحلوف عليه فيحنف أو لم يعلم بذلك فلا يحنف أو الحنس على الإطلاق تأويلان في المدى ومحل التأويلين حيث لم يعلم الحالف أن المضمون وكيل المحلوف عليه فإن علم أنه وكيل يحنف سواء فعلم أنه من ناحيته أم لا المصنف رحمه الله وبذهبي الآن إثر لا كلمتك حتى تفعلي وليس قوله لا أبالي بدءا لقول آخر لا كلمتك حتى تبدأني وبالإقالة في لا ترجى من شيئا إن لم تفي لا إن أخرى السمن على المختار ولا إن دفن مالا فلم يجده ثم وجده مكانه في أخذكيه وبتركين عالما فيه لا أخرجتي إلا بإذني لا إن أذن لأمر فذاتت بلا عز قال الرجل للزوزة إن كلمت تكي قبل أن تفعل الشيء الفلاني فأنت تطور ثم قال بعد ذلك إذهبي فيحنس يحنس فين قولي إذهبي لأن قوله إذهبي كلام قبل فعل محلوف على يساعده وهذا يجري على مشهور المذهب لو حلف المرء بالطلاق أو بغير الطلاق نفعاً أنه لا يكلم زيدا حتى يبدأه زيد بالكلام. فقام زيد وقال له إذا والله لا أريد نفّ. فكلام زيد هنا لا يعتبر بدأة بالكلام لأن هذه الجملة التي تبدأها زيد ليست من الكلام في شيء أو هي كلام لا يعتد به. والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة في الحلف على الزوجة أن الأولى في جانب الحنث. والحس يحصل بأقل شيء أما هذه فهي في جانب البر وهو لا يحصل إلا بكلام له قيمة أو كلام يعتد به وكلمة جيد هنا ليست لها قيمة لو حلت لا يطرق من ثمن سلعته التي باعها شيئا فأخر الثمن على المشتري إلى أجل فإنه لا يحضر لقاء بناء على اختيار اللحمي من الخلاف أو على مختاره الإمام اللحمي من الخلاف وعداء من السنس هنا موجه بأن ذلك من معاملة وليس إسقاطا من الحق مثال آخر لو باع المرء سلعة لشخص بثمن ولم يقبض من المشجد يعني لم يقبل الثمن ثم حلف لا يترك من حقه أي ثمن السلعة شيئا ثم حصلت إقالة في السلعة المذيعة مضيب الإقالة نوع من أنواع البيع سيأتي الكلام عنه في موضع. فإن كانت قيمته حين الإقالة قدر الثمن الذي يعديه أو أكثر فلا يحمس وإن كانت أقل فإن الحالثة يحمس مثال آخر قد يقع فيه بعض الرجال أو كثير من الرجال يدفن الرجل مالا في مكان ثم يطبه فلا يريده أو يمسى مكانه فيحلف بالطلاق أو بغير الطلاق أن زوجته أحدته ثم دقق النظر أو بحث فوجد المال في مكانه أو في غير مكان فلا يحمس في مال ولماذا لا يحمس قال لأن معنا اليمين إن كان المال قد ذهب فما أخذه إلا أنت والحال أن المال لم يذهب وهذا إذا كان منتقلا بالفعل حين اليمين أنه أخذت المال لو حلف الرجل على زوجته أن لا تقرغ من الدار إلا بإذنه أو لا تفعل كذا إلا بإذنه فمتى خرجت بغير إذنه أو فعلت فإن الزوجة يحمد في ينينه علم لذلك أولم يعلم لكن إن لم يعلم بها فلا إشكال إنه يحمد لكن إن علم بها ولم يمنعها من خروس وإن علم بها ولم يمنعها من خروس هيحمد كذلك ولا يكون علم بها عند خروجها وتركها كالإذن الله في الخروج. لو حلف الزوج أن لا يأذن لزوجته بالخروج إلا في حالة لدت المريض فقط فأذن لها في رياضة مريض فذهبت إلى المريض سبعرتهم وهي عائلة من عندي أو قبل أن تذهب إلى المريض زادت زيارة أخرى فلا شيء على الزوج إن كان ذلك من غير علمه لكن لو زادة لو زادته وعائل بهذه الزيارة فيحنث لأن العلم هنا فالإذن وإن كان الصواب للزوجة أن تبر بقسم زوجها ولا تزيد عما قاله لا قال المصنف رحمه الله وبعوده لها بعض بملك آخر في لا سكنت هذه الدار أو دار فلان هذه إن لم ينوي ما ماذا له لا دار فلان ولا إن خربت وصارت طريقا إن لم يأمر به وفي لا داع منه أو له بالوثيل إن كان من ناحيته وإن قال حين البين أنا حلفت فقال هو لي ثم صح أنه افتاع له حنسة ولزم البير وأجدأ تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني لا في دخول دار وتأخير وصي بالنظر ولا دين وتأخير غريم إن أحاط وأبرأ وفي ذره في لعطأنا فوطأها حائرا وفي لا تأكل النا فخطفت فخطفتها هرة فشق جوفها وأكلت أو بعد فسادها قولاني إلا أن تتوانى وفيها الحنس بأحدهما في لا تسوتها ونيته الجمع والسشكلة لو حلف المرء وقال لا سكنت هذه الدار أو لا سكنت دار فوياني هذه فبقى صاحبها من هو صاحبها أو غيره ثم سكنها الحالف بعد البيع فيحنف لماذا؟ قال لأن اسم الإشارة يقتضي التعين الذي لا يزيل انتقال الملك لأنه كان هذه البقعة يعني قال هذه الدار. الدار الفلانية الكائنة في مكان كذا أو المحددة بحدود كذا وبالتالي حالفه هنا على البقعة فالبيع هنا لا ينقل الملك أو لا يزيل انتقال الملك لكن إن كانت النية أن لا يسكنها ما دامت له أو ما دامت لفلان ولم يعينها باسم الإشارة مثلا فبعاها فلان ففكنها الحال فلا يحمس في ناس لو حنف المرء أن لا يدخل هذه الدار فحدث للداي أن خربت وصار طريقا يعتاده الناس أو يرتاده الناس فلا يحمس بالدخول في هذا الطريق أو المرور منها وإن كان في المسألة تفصيل على ثلاث صور لو كانت اليمين لأجل كراهته لعين الدار فلا يمر بها أبدا لا هي خراب ولا وهي عمر ولا بعد بنائها إلا إذا بنيت نسجد فقط في هذه الحالة لا يحنس إذا خرق أنها خرجت عن مسمى الدار إلى مسمى المدين وإن كانت اليمين لأجل كراهته لصاحب الدار فلا يحنس بالدخول فيها ويحرق لأنها بعد ذلك خراب لا يعل فيها الصح وإن أعيد بنائها وأكره المرء على دخولها فلا يحمس إلا إذا كان آمر غيره بأن يكرهه على هذا الدخول لو حلف المرء أن لا يبيع لفلان شيئا ثم داع لشخص يشتري لفلان هام فينظر في المسألة إن كان هذا المشتري من هيك المحلوس عليه مثل قريبه أو صديقه أم ملاطس ستكون قريب جدا منه أو ما أشبه ذلك فإن الحال سيحمس ويشدو نادين سألت حلف أن لا يبيع لفلان شيئا منعني أن لا يكون له سنصارا أو لا يكون لا يكون سنصارا لشيء فدفع فلان ثوبا لرجل فأمر الرجل للحالف بيعه ولم يعلم أنه الثوب فليس في نفس التفصيل السالق لو كان الحالف في نفس المسألة سأل هذه الوكيل عند البيع أنا حلفت أن لا أبيع لفلان وأخشى أن تشتري له بالوكالة. فقال الركيس إنما ابتاعه لي لا للموكل فباعه ثم تبين بعد البيع للبينة العادلة أنه إنما ابتاعه للمحلوف عليه فإن البيع يلزم الحارفة حينئذ ويحمس في دمينه لو حلف الإنسان بالطلاق أو بغير الطلاق مثلا لا يقضي أن فلانا حقه إلى أجل مسمى أو أجل كذا إلا أن يوخره فما تصاحب الدين قبل أن يؤثر عنه فأخرته الورط بذلك الدين فإنه يجزئه هذا الحلف ولا يحمث لأنه حق يورث وعدم الحنس مشروط بكون الوارث رشيدا وعدم وجود دين على الميد لو حلف المرء أن لا يصول دار زيد ونحوه من كل ما ليس من الحقوق التي تورثه إلا بإذن عمر فمات فأذنه الورثة فإن ذلك لا يجزئه إذ الإذن هنا لا يورث وذلك حيث لم تكن له نية ولا بساط كما لو كان سبب ينيني أن عمرا مثلا له حق في الدار أو له فيها أهل فكرر أن يدخل لأجل أهل عمر الذين في الدار إلا بإذن من عمر هذا فأذنه أو يكون الحق شركة بين ذيل عمر سيوزئه إذن إذن ورثته يوزئه في هذه الحالة إذن الورثة لأن أصل يمينه لأن أصل يمينه إنما هو على أن لا يوفي أحد الشريكين إلا بإذن الآخر والحق قد انتقل سيوزئه لو حلف المرء لا يقضي أن فلانا حقه إلى أجل كذا إلا أن يؤخيه فما ترمج الدين قبل أن يؤخره وكان عليه دين يحيط بالمال فأخره بذلك الغرماء فإن, فإن ذلك يجزئ إن أبرأوا ذمة الميت من القال الذي أخروا به الحالف حتى يكون قابضين له من المدين فاشتراف البرأ هنا لاحتمال تعذر أخذ الغريم من الحالف بعد التأخير بتفليسه أو غيره من المسبطات الدين فتبقى ذمة الدين الميت معمرة من الغريم فإذا أبرأه سالم من ذلك فإلا يبر يبرأ ذلمة الميت لا يوجد التأخير لأنه ليس له حق في التأخير يؤخره بها. لو حدث المرء على ترجس لا يفعلها الليلة أو لا يفعلها مطلقا فوضعها في حيض أو في نهار رمضان فهل يذر بذلك أو لا ويحمد إن كان أجل المرأ فيها قولا من شعر القولين حل لفظ الوط على المفهوم من حيث اللغة وقد حصل أو من حيث الشر وهو لم يحصل لأن المعدوم شرعا كان معدوم حسنا يعني الوط الذي يخالف الشر لا قيمة له فيصبح كالمعدوم وبالتالي وجد القول قولا بسبب حمل اللفظ على المفهوم اللغوي أو المفهوم الشرعي لو حلف الزوج على زوجته أن تأكل هذه قطعة من اللحم فقامت القطة او الهرة فحففتها كل مرأة او الزوج امسكوا بالهرة فذبحوها وشقوا جوفها وخرجوا منها قطعة اللحم واكلتها المرأة قبل ان تهضمها القطة فلن يبر الحالف بذلك اولاه في قولان في ما محلهم حيث توانت التحصيل يعني توانت او توانت ظهور في تحصيل الهرة لكن اذا لم يتوانوا في تحصيلها بل ادركوها سريعا فلا يحمس الرجل في هذه الحالة اتفاقا والمرض بالتواني هنا أن يكون بين اليمين وأخذ الجرة لهذا الشيء أو اللحم هذه ما يزيد على قدر تناولها أو تناول مرأة لها وإحرابها وعلم التواني أن يكون بين اليمين وأخذها قدر ما تتناولها وتحريجها فقط أما قول المصنس أو بعض فسادها قولاني فهذا اللفظ من المصنس رحمة الله تعالى عليه يحتمل أن يشير إلى أمره الأمر الأول لو أخرت المرأة أكل قطعة اللحم حتى فسدت ثم أكلتها بعد فسادها والأمر الثاني ما حكاه اللخمي في من حلف على طعام أن يأكل النهو فتركه حتى فسد ثم أكله ففيه قولان القول الأول يحنث عند الإيمان نالك رحمة الله تعالى عليه يحنث إذا خرج لأنه بهذه الحلقة خرج بالفساد عن حد الطعام القول الثاني للإمام سحنون رحمة الله تعالى عليه أنه لا يحنف إلا أن يكون أراد أكله قبل أن يسد آخر مسألة أبناءنا الطلاب من مسائل الأليانين لو الإنسان حلف بطلاق زوجته أن لا يكسوها هذين الثوبين وكانت نيته عدم الجمع بينهما فكساها ثوبا من هذين الثوبين فقط ولبسته فإنه يحنف بذلك واستشكل الخنس هنا حيث كانت نيته عدم الجن ولكن اعتذر على الاستشكال لحمل الخنس على من رفعته البينات إخواننا الطلاب وأبناءنا الطلاب تبيننا من هذه الصور المتعددة التي وصلت تقريبا إلى مئة صورة أن المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكرها على سبيل التمثيل ذكرها نماذج على سبيل التفريع وفي بعضها أصول، ورأينا أن هذه النماذج قائمة على تقسيمات عقلية أو على أدلة عقلية، وأنها تستند فيما تستند إليه إلى ماذا؟ إلى القواعد والأسس التي أرساه المصنف رحمة الله تعالى عليه في داب اليمين من حيث ما يوجب الكفارة وما يوجبها وما لا يوجبها وما يوجب الفنس وما لا يوجبه، ونحو ذلك. ومن حيث المخصصات التي المخصصات التي ذكرها لليمين وهي الخمسة أشياء التي تقدم الكلام عنها في درس سابق وبذلك أبناء الطلاب نكون قد انتهينا بتوفيق الله تعالى وعنايته من شرح باب اليمين وسأحكم الله تعالى بما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.